والذين اتخذوا من دونه أ و ل ي ا ء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يرتكب ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 منه نسي ثم إ ذ ا خ و ل ه ن ع م ة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا, وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل ت م ت ع بكفرك قليلا إ ن ك من أ ص ح ا ب النار أ م ن هو ق ا م ت اناء الليل ساجدا وقائما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 من النار ومن تحتهم هلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أ ن يعبدوها و أ ن ا ب و ا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب أ ف م ن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه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 سلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في ا ل أ ر ض ثم يخرج به ذ ر ع ا مختلفا الوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إ ن في ذلك لذكرى ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر ا ل منه ج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 افمن ََ يتقي ََِ بوجهه َِ سوء َُ العذاب ََِْ يوم ََْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ وقيل ََِ للظالمين ََِِِّ ذوقوا ُ ما كنتم ُْ تكسبون ََُِْ كذب َََّ الذين َِّ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 في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ق ر آ ن ا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب رجلاً الله مثلاً رجلا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 أ ل ي س في جهنم مفوا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أ و ل ئ ك هم المتقون لهم ما يشاء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 ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات بره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا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 ファミ ت ーの言葉 م 言 م َ ا م ِ ه َ ا ف ي م سك التي قضى عليها الموت ويغسل ا ل أ خ ر ى إ ل ى أ ج ل مسمى إ ن في ذلك ل آ ي, ل ي ت ا ت لقوم يتفكرون أ م اتخذوا من دون الله شفعاء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 قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ونفله معه لافتدوا به, به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم الله ي ك وبدا ن و ا ي ح ت س و و ن لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ف إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن ضر دعانا ثم ثم اذا خ و ل ن ا ه ن ع م ة منا قال إ ن م ا أ و ت ي ت ه, ة على علم بل هي ف ت ن ة ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون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 وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل أ ن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسره على ما فرقت في جلب الله وإن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 ولقد أ ُ و ح ِ ي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت َ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد ُ و َ ك ُ من م َِ الشاكرين ََِِّ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 ثم ل ف خ فيه اخرى ف إ ذ ا هم قيام ينظرون و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها ووضع الكتاب, الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وجيء ا ا ل ش ه د ء وقضي بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 وقال لهم خدنتها أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم ألم يأتكم رسل منكم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 وَإِنَّ مخالبين َ فيها َ فبئس ََِْ مثوى َْ المتكبرين َََُِِّْ و َ س ِ ي ق َ الذين ََِّ اتقوا ََّ ربهم ََُّْ الى َ ا ل ْ ج َ ن َّ ة ِ زمرا َُ حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم